تمرين قلنا ايه الحاجات الاساسيه في الاشاع طبعا قالو احمد ايوه ورقم واحد في كوليبوريا الورقه بتاع الدرس ما راحش ثلاثه بروتينويه دول ثلاثه وفي ثلاثه تاهيل الذروه ممكن تفهم ان اشهر تبديل الاي في ان هو الاستريب تعمل انتجين انتي بودي كومبلكس يترسب لو داخل الكوليرن ده الجومال لو كان بيت ميمبرين بيترسب الكومبلكس هنا يضع الميمبرين حاجات تعدي المفروض ما تعديش زي الار بي زي البروتين الميمبرين العادي بيعمل يوريا بروتينيوريا مش بس كده البلاد مثل اللي يحطلها الزهاب كدير لقال اللي يريدنا البلاد هو العيني يحطلها كل جولة العيني يحطلها كل ايه؟ اللي هيجيب الأهل جاي من بيته هو الريت خلق ديوري كمان؟ وقلنا النتيجة ان لو قمت بتريد كوبتر عادة ما فيش منه ريكارنة مش كمان؟ يعني نادر ان في يحطلينه ايه؟ كارد وانه كومليكيشن الكبيره اللي انا قايل منها هي ممكن تموت نادر قوي هي الهايبر تنشن لان الهايبر تنشن هيبقى عائق على الناحيه الشمال من القلب يعمل الاكتيف هارتير هو كمان الهايبر تنشن ممكن يعمل هايبر تنشن بايه انفلام ماشي كده كان سريع الحاجات اللي قلناها في عشان الانتي والابودي كومبلكس بيتكون محتاج ان يستهلك الكومبلمنت وبالتالي C3B, C3B إن عشان حاجة ايه؟ C3B وقلنا من عشانها في C3D Strip دعمت حاجات ما هي a اللي بعملها ايه؟ هعمل هي هلائي هلائي هلائي هنا الاناليسيس هلاقي الهيماتوري هلاقي البروتونيوز هلاقي حاجات ماهزلة من هنا البروتينيان تسمعها صح لو ترسب على أجزارها R-C تسمعها R-C-C ايه كمان؟ C3B هاي اللي نستوهلي في تسمين الـ الـ, الـ الـ الـ ممكن تكون متأثرة وممكن تكون كريات الملورية يعني شوية العيان ده كمان زي ما بتقول ممكن نعمل له رينا بايوكس اي دي لما يكون مشتبه كده مش, مش كده امتى يكون العيان ده مشتبه كده لما يكون ما فيش هيستوري اوف بوكل لما يكون انتري لما يكون في العيان ده معاك كلينيكال مانيديتري لان يدخل معاك الدفرنشال داياجنوستيكس لقيت عيان عنده ريديول ده عنده ايبيتك شيبربرا لقيت عيان عنده هيماتوري ريجوري <متحدث> نفس الوقت عنده ماذر راش واحد تاني عنده ريجوري وعنده دكنه يبقى اي حد معاه سيميك ما ينفعش لا ده شكله مش هيمشي خالص فكر تعالى نعمل له اي كويس لو لقيت حد في العيله تاني عنده ريماتولوجيا زي زي الطفل ده ما ممكن يمشي حاجه كبيره زي الالكوبسندروب طب قوم يا جماعه لقيت واحد جاي عنده جي ان بس من اول ما جه والكرياتينين بتاعه عمال يعلى يعلى يعلى اللي احنا بنراقب الديكوريتيك الدوناميك بتاعك كده يا جماعه النهارده ان شاء الله هناخد حاجه ثانيه هي ان البروتوكول اولا لو انا سالتك سؤال عن ال جي اف تصنيفه اتالتا كلينيكال ولا لاب كلينيكال يعني ممكن احكولك حد كده قفل ظهره وجعاه بعدها بكام بتشوف يعاني من بريدورز وضغطه بيعلى نعم في الوقت كديمة بسيطة فعينيه ورجلي مش عمش كديمة شديدة قوي تمام؟ وبطيط في اليوري ليه بروتين تشتين في الضفل كده على بعضه يرشي بلوماري جنة اما بروتك سيندروم مختلفة الكبير قوي بلتشتينها اثمين لي لاب اثمين لي ايه؟ لاب فاحنا نقول ان بروتك سيندروم اربع حاجات رقم واحد هي بروتينوية اثنين هايپو البومينيا 3 هايبر كوليكترونيميا و4 مبدئيا لو جيت بصيت سمبل كده هتلاقي ان البروتكت سيندروم اللي هم بيسموها المتلازمه الكلويه اللي بتاعهم تسميها نيفروزي كنت كده بتاع نيفروزي اما هناك البروميكرونيكال بيسموها دي براين تو فايند داك داك دي بترتفع ده اللي بيبقى عنده نيكروتيك روم البروتين بينزل في الدم فالأسموتيك بريشر وبعد ما ينزل قل في الدم فالأسموتيك بريشر قل فتبتدا الضغط يتغير شعب تمام يبقى البروتونورية هيبوالبومنيني شنرليز دينة سببها هؤلاء المخبسين بالعضل أما النقطة المحفوطة فليها سبب مختلف شباب مجوز ولكن هل أي بروتونورية يمتع في تقوى الدخل للتعريف النفروفكت؟ هل لها أي هابوالبومنيني يتدخل للتعريف النفروفكت؟ لا لازم أرخب معينة لذلك أرخب دي لازم حققة البروتونورية يكون أكثر من أو يساوي واحد جرام في المترة سوار في الدين لأنه يكون مثل بروتوني أو يسميه هابي بروتوني أما هاي هو ألبومي فرحشين طبعاً النوربال يصير ألبومي من ثلاثة ونصف نصلاً لخانسة ولا حك إنت تعجب الألبوم الكليين لما تقلعها ثلاثة ونصف بنعتبر هاي هو بس ما ينساعش يكون أقلي من ثلاثة ونصف من البروتوني لازم يكون أقلي من ثين هم تمام؟ لازم مرة أمب يعني تبو ستة، تبو سبعة، تبو عشر من البروتوني اي حائط اللي بترو هو الحد التاني الميليجرام ديبيتا لو عدى ال 250 مللي من بنعتبره فاير كل تو السؤال هو لازم احط الحاجات دول عشان العيان يبقى في بروجكت اند روم لا انت تكتب الاثنين دول عشان تقول ان العيان من بروجكت هتقول ايه طب هو طب الشجارايت بيجينا قالت لي دي هي حتى لو ما حصلتش لو العيان عنده الاثنين دول بس دي ار تو كاردينال يعني لو واحد بالتليفون كده كلمك ولا ابني عنده قرا قلبه من بتاعه على التونوم وسوتنا البروتين 24/2 مجمع قول الجمع بروتين اكتر من 1 جرام لكل كيلو خلاص ده ايكوال تو البروتين سو هل بقى هي ايه السبب للبروتين دروب في عندنا برايمري هي ليها الثبات ثقة لـ Neatrophic Syndrome هل تقول بها إذا؟ نرى إذا؟ Neatrophic Syndrome عنا نتفق بأول سنة من العمر ده داريه أي إيه Neatrophic Syndrome يعني شاء الله أولاً ما نتكلم عن Brimary وفكرة هنقول ليه؟ هنقول ليه إن Brimary Neatrophic Syndrome إنيه فطولوجي بتاعينها؟ هتعريفنا؟ إنيه فطولوجي بتاعين Neatrophic لو مات عينا من الكلاب بكاعة عيان Brimary Neatrophic Syndrome غالباً هلأي الأفضر ما لقيته Minimum Change Neatrophic Syndrome واحنا نتعب بفولوج لا احنا مش نتعب بفولوج بس بس يعني لازم اكون عارف كلمتين صغيرين مش علم اسم الشريحة عن الحاجات الكلينيكا اللي هي بعد كلينيكا لو قلت من البروتكس اندروب اقولك 80% برايمر صح؟ و 85% من البرائمرين مني اذا انتبه؟ بيزداد بحصول جديد العام تمري معاك حاجة ادفر البريكت جروميتسندروم ده هو بيتجايب بنسبه كبيره للاستيرويد ليه كان زمان يقولوا ان البروتك جروم ده ملوش طريقه اي حاجه مهما تقدر تحاولوا يربطوها بجد مانا فلاحظت فعلا حاجه غريبه ان البروجكت جروم اللي عندهم العيانين اللي عندهم البروجكت جروم عندهم خلل في دين الكوسايت ماذا في الكوسايت دي الكوسايت بتطلع حاجه اسمها تايب 2 سايتوكاين العيانين البروجكت جروم لاقوا السايتوكاين بتاعهم غير نورمال لما غمرنا الضخ بابا الاوعيه اكثر عال الجلومينير اللي من الدم بتاعي عارف لو خدنا مقطع هنا كده حتى دي كده لو قلنا عمل عمل زي مصفى الحته دي عامله زي مصفى بين النمرين والفتحات دي اللي بتعدي المفروض انها مكتوله بايه ده حاجه اسمها جلايكوبروتين مكتوله حاجه اسمها جلايكوبروتين البروتينات نيجاتيف شارج لما البروتين ده يحاول يعدي من الدم نفسه نيجاتيف هو ريبونس يا تمام انت عارف انت لما بيحصل فيه البروتفايد فانكشن السيتوكاين بيحصل لها البريشن تشين اللي قافله ما كانش يعدي من البروتينات فبيحصل له ايه ابيدروجين الكلام طب برضه ايه اقول الكلام ده تاني هو ان لكن هنا ظريا كذا نظرية أكبر نظرية وأهمها نظرية تبعيشنا ان المرض مرد مناعم في بعض وراثي طبعا يعني المرض ده فاميليا يعني فاميليا دايما أنت لما بيجي لك حياة من بروكاكسين روكليم في فاميلي إسري في بوصف الفاميلي إسري ولا لا مش كل الناس عرباً لممكن يجيله من بروكاكسين روكليم لديش يكون في استعداد ايه؟ وراثي مش كده؟ الناس دول عندهم أن التيل انتوسائد ممكن ي اللقبه في التايكوكاين اللي خارجه دي لما تتضبط بيقوم الجلايكوبروتين اللي قايل لك الكود بتاع فيت مينبرين 2 تبقى اوسي كان ايه خلاص ما عرفناش الموضوع ان بس اكيد في تريجر يعني ايه تريجر يعني هو مش من يوم اتولد وهو عمال ينزل بروتين لا هو بس محتاج دور فايرال انفيكشن اثرت فايروسيك انفيكشن لو بنلاحظ كده ان لما دايما بنتكلم على الأمراض المناعيه احنا دايما قبل ما بيتطور الطفل ده يعني عشان حاجه بتثير جهاز المناعه او بتلخبط جهاز المناعه بشكل ما مش لازم تثير وتطلع انتي لا كان قبل كده بتطلع انتي بودي يعمل كانت قبل كده, كده في الروماتيزم بتطلع انتي بودي الريدرا كانت قبل كده في الكلام ده مثلا تطلع انتي بودي ويروح يشوف المايتي هنا بقى مش هتطلع انتي بودي ولكن الطلبه هي اول خطط المناعه بس ايه الاني في جهاز المناعه الكلينوفايت اللي بتبوظ فبتضخبط شويه في حاجات طبعا هنا في جماعيتنا فبتقوم تفتح لك الفتحات دي فبتعدي الجروم ده دي بتعمل لما برضو الشخص يتعرض لفيروس اندكشن او ابعه الفيروس مش كده دايما بنلاقي مريض ان بروجكت جروم نيورام انت بتلاقي ابلاد في اسبوع في جيت كان عنده شويه بايرز رشح عصبي صغيريه حاجه من الملاحظه الجوهريه جدا في ال اي جي ان والبروبيت ان اللي كانت بتاعه مناعه اهو بس يبقى كفر بالموضوع بجنزم معين اللي هو الجروب جيتا هيمليسب التريبولر ولما اعطيت كانت المناعه طلعت انتي بودي والانتيبودي عمل كومبلكس والكومبلكس في الدم وان ال اي جي ان مش هتتكرر مفيش منها يتكرر لكن الانتيبوت اللي هو مشكله الميكانيسي هو البرائفاريجي بروفكسندروه انا اوصوش الحاج الثاني جهاز المناعة يكسل لديه في البيرال انسيكشن جهاز المناعة تور ممثل بالتينينكوساين تفتح لفى البوابات تعدل بروسنطر ولكن هيحصل منها ممكن بريكا كل دور برد المساعات يحصل هذا الفتل معرض لجهاز المناعة يكسل لديه ويحصل لديه نتاين وكروتونوريا تاين مفهوم يا ترمان؟ طيب ارجع بك مرة ثانيه كده برايمري سيكندري 30 بايت البرايمري في فوتك الروم برايمري قلت لك انفكت بس خلاص هما ربطوه بالجهاز المناعي في ادله كتير دليل على ان هما مرتبطين بالجهاز المناعي الدليل الاولاني ان العيالين دول لما بتديهم الثروبي ايه بيستجيب يبقى واضح ان هي دي علاقه اثنين لما العيالين دول على الروم الاي جي تي ليبل بتاعهم تعبي معايا ثلاثه لما بيحصل بعد اقوى البكتيريا ريسبت انفيكشن تمام <مصار> اربعه لان بيحصل في العيينين الاتوبيه اللي بيبقى عندهم البروتينات متعبه في بعضهم <مشور> فالتابيليتي من البروجكت ادخل في البروجكت ماشي برده هرجع دي للباثولوجي 85% من البرايمري هي اللي بتغلبني حاجتين دول نوعين كده مشهورين قوي حاجه <مشور> النوع ده تقريبا والنوع ده 10% انت عارف في ميت كلوريد دي او برضه ولا حاجه الكلوريد يعني يعني بتتطلب يعني البيبروت ده البيبروت ده تكون في الكلى تا مين الكلوريد هو له معنى واحد كان مشكلة في الكلى عملوا له عينه العينه دي طلعت فيها في كلوريد دي مصيبه في الكلى ده في الكلى ومعنى ان في الكلى دي ان الكلى دي يعني كده ذي الكلة دي متاجهة الى رينا فيل الكلام موضب عشان كده دائماً بينكول عيان النيفرو اللي هتطلع البطولوجي بتاعته السكيليروز العيان له ايه؟ هايبها هاي السكيليروز بتاعه ايه؟ دائماً تمام؟ طيب هارجع عميد تاني للميني تشينج هو الميني تشينج كانت 80 الميني مالي تشينج انتجابته للثيرويد توصل لـ 95% يعني شو؟ تسعين برايبا، خمسة وكمانين من المنمال تشينج من المنمال تشينج دول خمسة وتسعين فيلمين فيلمية هيستجيبوا للإستيروز عشان كده يقول له كيه سؤال بقى هو عيني النتروفيك سندروب كلهم لازم يتعاملوهم باكبير سؤال ده مهم جدا هل كل عيني النتروفيك سندروب لازم يتعاملوهم باكبير Theoretically up يعني نظريا اه ليه؟ لازم مش كل نوع هيستجيب للإستيروز النوع دا بيستجيد من إنتر خمسة وتسعين النوع دا بيستجيد من إنتر خمسين من إنتر إذا من الأول لو لقيته فوكا بسيجميسة الكولويرو والسكيلورول وفر على نسك الاستيرويد والفايت افكت وإنه حاجة ثانية ما كون مجرام؟ السؤال تيلي؟ هل عياني البروكت برضو محتاج بلوكت؟ قلت لك سيوريسيكا ولكن برايسيكا ليه؟ لا لا قليبها لأن مغربك تسعين البروكت عند 80 مليمتر عند 80 هيستجيب للثيرويد قال لك يبقى كل العيان اللي بيقول لك هيبروتيك سيندروم بيقول لك العيان الديومثيرويد واللي مش هيستجيب ريزيستنت هو ده اللي تعمل له حالات قليله مش كثيره هي اللي هتطلع بوكسبنتال وكلام ده ماشي الكلام يبقى احنا بنهول حفظ عشان ده اللي جاي احنا كل اللي قدام رقم 1 تعريف الهيبروتيك جروب هو هيبونوري بس أنا مش محتاجة إلى أولي ثيبت ولازم الكروتين يكون معاك لو أحدهم ولازم اللات ومن يكون معاك من الثنين أمام أنواع نيكروتكس اندروب عشان النظري ثلاثة primary secondary and first three primary ما نوش سبب تابع ومناع من الماليتشين يستجيب بالنسبة عالية للثيرويتس في أنواع مش تبسكتش ماذا؟ secondary and first syndrome إيه رائك؟ إيه الحاجات اللي ممكن تعمل secondary and first بنقول إن ممكن تكون الأمراض في الكلة ممكن أن يكون في الجثم كله واحدة كلا معا يعني يا رينا ليستمت زي رينا أي حاجة كرونيك في الجديد زي الكرونيك بلوميري لنفرايكس ممكن تعمل نيكروكس سيندروك الكرونيك بيين ونفرايكس تعمل نيكروكس سيندروك رينا الفين سرومبوكس تعمل نيكروكس بعض الأدوية زي البروكسيدة بين السلميزم نعني سيرويدة من الحاجات التي ممكن تؤدي إلى خلال في الكلا وتارفينان سيرى بالخاف منها نع لكن في امراض الدم ايه الامراض الدم اللي ممكن تعمل البروتين احنا بنقسمها ايه ان انا عشان هاتولوجي وانكولوجي أمراض أمراض أمراض زي زي في امراض هيماتولوجي في امراض اونكولوجي تعمل البروتين هيماتولوجي زي ايه زي الانافيلكتيك والسرطانات الاليه الاثنين دول يعملوا البروتين واونكولوجي اورام كتير مش ورم واحد البروجينيك كارسينوما احنا ممكن الليمفوما النيوروبلاستوما كانت في مره حاله عندنا جات لنا عندها البروتين دروب وبعدين لما جينا نعملها البروتين دروب شفنا ان عندها ورم في السكر الرينال كان كده الانتشن مش بالورم كانت برزنتيشن بمين بالبروتين دروب تتعادل تتعادل اورام تؤدي كده تؤدي كده للبروتين دروب ايه كمان بتعرف انك خدت انت في, في الباتنميتابوليك ديزيز بتاع البروتين دروب اشهر ده دي تاجي دهنا الامراض اللي ممكن تعمل دي انفكشن انت عارف ان الهيباتايت بي والسي يعملوا ديبركت اند رو الايد دول تي بي والليبرتي والهارد حاجه تدينا منها وتعمل تعمل ديبركت اند كل جين ديز اللي بتدينا جلوبر بيعمل ديبركت واحد عارف ان احلى بتاع كل دي ممكن حاجات تعمل ديبركت اند رو يبقى في ديفينيشن للديبركت في برايمنج ديتا كام بيت وفي ديركتيرو بلايك مش معنى ان في ديركتيرو بلايك واحد قال ايه ثانياً لأن البروغنوز متحاكي سبريباد يعني لما ضدت بيجل علينا الكلام لما ضدت بيجل عند ان البروغنوز سندروه في أول سنة العمره البروغنوز وحشي ليه وحشي؟ لأنه لن بتاعه سكيلوروز لن بتاعه ايه؟ سكيلوروز وهذا النوع لم يستجيب اسمعين؟ لم يستجيب سيلا للسيوري ليه بلأ؟ لأن مشكلته مش منعه لأن مشكلته المشكلة مشكلة جليا مشكلة تراث تي جين بوائل وحطها للسيلوروز في الكلا الكلا دي عمرها ما هزا نستجيب للإستوريج وما هزا نستجيب لإيه؟ إن اكتشيل الكلا دي وتعمله ديالت لحد ما تعمله ترانس بلانتش في عندنا سندروب على حيث اتفاضه واحد اسمه فنش طيب تعني فنش فنش يعني فنلندي فنش في كده كده طيب الان؟ طيب وبنه روكي سندروب وبيه سندروب تاني حاجات مها دين الزراج تمام بس أنا عندك تفرق أدبين في البيتالي عندك تفرق أدبين في البيتالي لو طفل مولود أول ثلاث شهور بسميه كونجينة الليبروتين من ثلاثة ستعة بسميه إنفانباي لليبروتين إذا أول سنة من عمر بنأسفلهم عن حالفين لو أول ثلاثة بسميه كونجينة تمام؟ وعلى فكرة من أسباب كونجينة الليبروتين معنى الـ اللي هو التوكسوكلاسما والروبيلا وهم كثير من الليبروتين عشان كدأ بنعملهم كرينيج وعلى الفينش تاين الفينش تاين, تاين بقى ده نوع تاني يعني غير الستورش ممكن يعمل التفجل بيتوالد غالبا بريكتال وغالبا بيبقى عمد الحاجة اسمها لارج الفلسينتا والسوتشار بتاعة السل بيبقى في بريكتالات حاجات مميزين اوي في فينش تاين فلسينتا كبيرة والسوتشار في تمام؟ وهو اكتر بيكون بريكتال وزي ما قلت لك الفينش ده لم يستجيث الى استيرويد ده لازم تشيل أو ترانب ترانب وبعد كده وبعدين تعمل له رينال ترانس او كارينال ترانس بلانتشنال كده ليه ده كنت جاهز اه ده هو النمره التاني اش ده كونجنيتال مرض وراثي النمره التالت تيجي افكر في دول الاباء لو جالك حاله في الامتحان كونجنيتال بروبلت اند رو في فاميلي هي بتبقى عالي اوبورتيتي كونجنيت محطوطه اهو هو ده الوحيد اللي له علاقه بالكونجنيت بروبلت اند وده كلامك بتاعك ان هو يعمل بايو الكتله تطلع كيلو جرام هيشيل الكله كام كيلو جرام بالضبط بقى في البرايمري ان احنا عايزين نعرف كل حاجه من الحاجات اللي على السبوره اللي جت بكام انا قلت لكم واحده من البروتيوريا ازاي اللي جه متأخر هنعيد الكلام ثاني بصوا يا شباب ليه بتكثر البروتينوريا وايه هي درجات البروتينوريا وايه هي انواع البروتينوريا البروتينوريا بالموضوعات اللي عليه اولا بروتين لماذا؟ لأنه زي ما قلت لك فيه هنا فتحات الفتحات دي مقفولة بحاجات التشارج التي عندها نجري يجي البروتين ينزل يتناور معنا وبالتالي ينزل أحد النظريات بين البروتين هي انتل جلايكو بروتين دي نجمع فالفونت دي تبقى واسعة مفتوحة تعدي البروتين البروتينوية بتكون انها درجات ميل مدرد مسل ميل اللي تكون من 100 و تقديله 500 نيلي جرام بليوري مدرس من خمسونية الالف لجرام أكثر من ألف برمتر سكوير تعتبرها مثل أو هذي وهي لإبتعاد أفداعات النتروتكس من دول لابد إثناء تكون معدية واحد جرام بمعنى أسألك سؤال فيه هو اليوريت طبيعي فيه بروتين ولا لا؟ آه فيه ولكن يوصل لحد ديها وخمسين لجرام الأضب اللي يجيب اثنين لجرام يوريت لكن الشخص إيه ليجيه بروتين من ديها وخمسين وخمسونية بروتين 500000 البروتونوريا بتصدر فوق ال1 بس بقى بس توحيد البروتونوريا ودي تدخل في تعريف البروتين عشان كده احنا بنقسم البروتونوريا لنيفروتيك رينج البروتونوريا ونن البروتين رينج النيفروتيك يعني اكله الحد بتاع البروتون تحت البروتين فاذا في نيفروتونوريا لكنها مش ايه مش نيفروتيك حاجه كمان انت عارف ان البروتونوريا نوعين ثاني سلكتيف ونن تلي قاعد كلامه ولا لا ايه الفرق بين كلمه فيليكتيف برون وفيلي؟ يقول لك لو الممبرين ده هيعدي فقط لو موليكولار بروتين تبقى طب لو عدى سلو وهاي موليكولار ويتين مع بعض انا يعني ايه هيجي ده مع بعض بالنسبه لنا يعني كدكتور اطفال بيعاني الطب عنده البروتين هيجي مع يعني انا مثلا جالي البروتين وعامل في واحد لقيت عينه فيها لو وعملت الواحد لان نمط الليكتبر معايا فيلم القديم ليه قال لك يعني اللون ريكولوريت البروتين دي على عاده ببيحصل مع حالات المينمال ايه لكن لو جالي طفل وعنده نمط الليكتبر البروتوريا يبقى الباثولوجي بتاعه مش هيطلع مينمال تشين وده له معنى فيه ان لو انا شفت اليور وكنت مسحب عينه لو شفت اليور ولقيته سلكتيف يبقى ده غالبا ان هيتشين الستيرويد ماشي على لكن لو لكن لو انا لقيت العينه نمط يبقى الباثولوجي ده غالبًا كده يبقى لو انا عملت العينه وطلع طنط الليفت يبقى الولد ده مش من هنا تشينجر ده راجع اكتر الاحسن تعمل له يبقى من احد الانيميشن ان الولد ده يجمع عنده طنط الليفت ايه هنجمعهم بجنب تمام؟ يبقى اول اندفشن قلناها بدينا بيبسي من وين؟ يبقى ناصل لكي ليه؟ فروتونور طيب، ده فروتونوري يا روتو بس ماكتب، ما مش مفروض قصر وين بدا وين بدا وين بدا وين بدا ما مشيه؟ لا، داي، فيه من مينزل بس بسمية ما تتعاداش لب المعنى نثبتل، المظلوم ما تتعاداش لب المعنى لا، هو الطبيعي أن الفروتين، يعني وحاسة يقول لك يقسمه لك الفروتين، 40% من الفروت وتقريباً 30 أو 40 بردو 30 40 الحاجة اسمها Sam-Horse-Fulled Protein Protein كده ينزل من الخلاجة بتاع الـ Anti-Infected Protein وبعض الـ Globid لا، normally الـ Euric-B Protein ولكن ما يعطيه الـ 150 ليلة لو عدت بيتم بأميد الـ وهنتكلم عليها أولاً إن شاء الله إيباً ده بالنسبة ليه؟ ده بالنسبة ليه؟ تعيش أستاذ أنواع الـ قالنا عن البرائبر قولنا في البرائبر يقوم واحد ليه يحتوي بروتينوية؟ اتنين جاء ليه يحتوي هايبو ألغوميني احنا عارفنا؟ هايبو ألغوميني عشان البروتين بينزل؟ ثلاثة ليه يحتوي بيديم؟ يعني ليه يحتوي بيديم؟ عشان يتفقدنا بردو من البروتين اللي بينزل بيقالي الوزموطك ايه؟ ايه؟ فعنكما تضموك بيقالي دير الشح بار وبالتالي يقوم بيكسل بلات بوليو، تهديد ولا يجيل بين واحد عنده بود مود بريشر قليل راشف اختبار جبا البوتونيوم عا مين الاي جي ان الاي جي ان دي بتقول ان عنده هايبر اي بوليم يعني انا عندي عيان اي وارم وهايبر بوليم وعندي عيان البروتكسين وارم بس هايبو بوليم الكلام مهم جدا للسبب لان الاي جي ان ايه رايك باللوز بالنسبه لك تديش ولا توقفها قال له الاي جي ان هيم لانا خيط عن قلب وخيط من الهيبرتنشن لكن هنا في الهيبرتنشن هل نقلل الهيبوز ولا نتجه يشرب عاجل؟ لا نتجه يشرب عاجل لانك لو الهيبوز تتزود المشكلة ايه؟ تتزود المشكلة واضح الكلام يبقى هنا هايبو فوليني يعني فيه نبه لأحضر للهيبوتنشن وعشان كدا لو الحالة دي لائد فيها هايبرتنشن نهاية الهيبرتنشن تعتبر كتيب وفي الحالة دي لازم تعمل لورينال يعني تيبيكال ان الضغط بالعكس يبقى مايل قليل لكن لو لقينا برضه ضغطه عالي, عالي لها حاجه مش طبيعيه يبقى الولد عنده حاجه ثانيه تعال نعمله برضه طب قوم يا جماعه طب ايه كمان احد مظاهر الالييمه برضه هو ان تعادي اكثر انتات الهرمون بيطلع مش مهم زي ما هرمون هناك في ال جي ان الميكانيزم كان صوت ووتر التاميل لكن هنا الميكانيزم ما قدر الضغط الايه يبقى اذا التوبيكانيزم الفريدي مختلف حاجه تالته ليه بيحصل هايبر كولستروليا ليه كولسترول بيزيد عشان حاجهتين طبعا الاولاني ان حضرتك عندك عندك ايه الليبيد انتايم وبيكثر الليبيد ده بروتين الدم وده من الجول الصغير بيزيد مليون انت انا الليبيدها ده احد الاسباب السبب التاني الضغط ان الليفر لما بتلاقي قلبه ما بينزل بتحاول هي نفسها كونفرت كده ليه بتحاول تزود الالبوماين في حين انها بتزود مع الالبوماين بروتينات ثانيه كبيره ما بتندمجش من ضمنها الجلوبولين من ضمنها اللايبو بروتين فيكون الالبروتيرول اللي بايه بعض الحاجات الدنيا بتخف ان البروتيك سندرم ده ساعات الكالسيوم بيقل وساعات البوتاسيوم بيقل حاجات ليها علاقه بالابزوربشن والريابزوربشن بالكلى دولت بتكون في طرف لكن الرباعي اللي هنا او ده كافوتيرس هم اللي مهمين طب لما هو الليبروتكتد دروم ديت مور كومون في الايه ولا في الاثنين؟ الليبروتكتد في الميه وحيده في الثلثين كلوبر بس لو جسبب هو اللي مرقمها ايه؟ الاثنين طب ايه السن الكومون اللي بيجي فيه الليبروتكتد دروم؟ من 30 ل 12 تمام؟ ففي الليبروتكتد دروم لو ان اكتر من 30 ل 10 من 10 عشان الtypical اقل من 10 اديبيكل اكتر من 10 اديبيكل تمام والجديد عندك من 3 ل كام ل 6 مثلا من 20 ل 10 الجديد ده اذا ديد اوبريشن اجريلا دايما بيبقى فينتيفيت زي ما قلنا فيراي تت ايه طب تعال نتكلم عن الكلينيكال احنا هناك في ال نكروت اي جي ان قلنا لكن البرودكس روم كونديت بيبقى انتيديو يعني ايه انتيديو كونديت يعني عادة للسلط لما يورق تمام؟ ممكن أن يكون في البداية ميلحصوش غرام البطل ويسحكم هذا ليس معيني بقى تورع قوي في الغفل أو في غروفة الإيمة أو قصائف الصفات الكبرت وحاجات ذي حاجة تانية أن الإيمة هنا غير الإيمة بتاعته الـ EGN نبطح تطيبا أننا عملينا هو الـ EGN, EGN هو الرجال دات نفكره من كيف هو الـ EGN الأول هو بعد كده الإيمة بتطارك من الجبولة في النهاية واشتغل من الجبولة بتطار فترة دانة انا بيقول أن الإيم لكن الإيديمة بتاعتي ليس موضع الإيديمة و نادرة لديها تقولنا من مواطفات الإيديمة بتاعتي من البروتج إنها في الفيس إردي إيضا موركت في الآيلة عشان نسيق الضعين على مدار الليل بالجراربتي تنزل الإيديمة في الورد لكن من الواد أنك تلاقي أناساركة يعني كلمة أناساركة يعني جنرلائي في إيديمة. يعني ممكن تلاقي بعد ذلك تلاقي وإيش هو في رجليات عندما تتكع على رجليات طبعا كده تمام تلاقي إيديمة اتك على البوتان ارتكعيديا مليرا برضه بالطنب باذن ايدينا اتك على التينو تاغيديا طبعا برضه بايدينا على الداي تاخد بنش من التينو بتاي بتعلم مفيش واحد معايا انت بتضغط جامد عشان تتعلم خلاص ملوش دعوه ااا بنبص على الجيتاليا تواسل مين التينس والبروتين او التينين اللي بيديه التينو تيطلع على الأجزمين. يتضرر إديمال الأنتير أبدومينا الول في أفايتس ممكن. إديمال الأنتير أبدومينا الول بتبقى ناتجة فتقة بالبانة على هكذا أنه ما يعلمك؟ يعني الأمبلايكس بدلا ما هو مدور كده كما هو كده عمل كمان لو طفيت على الاسكنة عم في عمل زي إشرفة البرتقان، لماذا؟ لأنه يديمه في الاسكنة والمكان عمل نقر، زي الـ التنميه. يجب أن تسماعك وقضبت بالسماع على الأبدومان السماعة كان من علامة ماركة بالسفلس بو كده إنت حضرات كمان عندك كنا نقول إن الأصائز دوة نمكن أن أقوله في العملي العيان اللي عنده بروتك غير رباء بتاعي فاشيرك فاشيرك اللي ما عنده لديه أصائز لك إنه بروتك سندروم عنده إيه أصائز الأصائز بتينه يأما ما يجب أصائز بالنيجيز فوضيشن بالأذر الآن ممكن دينه تيجي بالشفتن دونت لانك تيجي تعمل بالشكل ده او ان حضرتك ممكن لو هو تنسل صايتس اترامتنين تريد الكلام الي انتو خدوه في البقر سؤال فقط بعد كده هل عيال تتمع ان البروتين سنبرو بيبقى عنده قليبوريا؟ او بيبقى عنده قليبوريا ايه؟ حضرتك الدم او البليوت الجراشح كده ده يقال الجلال بوليو بيقال شرينة بلوكس لو بيقال جلال بلوماية بلوماية بلوكس ريشن ريشن ان الكروت سيندروم زي زي الاي جي ان بيبقى برضو بوليجوريك ادي واحده ولما بيلاقوا هولجوريا في كتر الفطر يلاقي واحد هولجوريك يقول لك بلاش بقى نديله ايه سوائل لا ما هو بتا انه هو بيرشف مش ده الحال الثاني اه اوليجوريك وارم عنده هايبر ده اوليجوريك وارم بتاع عنده حاجه فاهمين الفرق النقطه الثانيه ان حضرتك العيان ده هل وارد دي معاه هايبر تنشن لا ولو لقينا هايبر تنشن نعمل ايه هنا في الثلاث لو العيان ده لقينا عنده رينال فيير الطبيعي ان العيان ده رينال فانكشن لا ولو لقينا عنده رينال فيير هل وارد ان العيان يكون عنده جروس هيماتولي برضه لا لو لقيته عنده رينال ديوريت ده برضه انديكيشن رينال يبقى انا دلوقتي قلت كام واحد رينال ديوريت اتنين رينال فيير هاي برتنك تمام هل العيان بتاع البروتكت ده ممكن باكت اكبر او سوري يحصل له فايرال انفيكشنات ممكن ايه احتمالات ان عيان البروتكت سيندروم يجيله فايرال واحد بنتا سايتيس وداكتا سايتيس اتنين ان العيان ده ممكن يكون عنده نيمونيا لان هتقول دلوقتي ان الموست كومن كومبليكيشن للبروتكت سيندروم هي انفيكشن هتقول ليه ثلاثه ان العيان ممكن يكون ثلاثة أسكول للرسperatoral stress in necrophic ما هي الcomplication in necrophic syndrome هتقول رقم وعد Infection هتديك هولين ليه Infection problem in necrophic syndrome عشان ما ستيدين في ستيديني ازدود ميديا ورجح اتنين الستيرويد ان انا هتديها أسكول ان ينصب ريبز فلزه و الإنفكشن ثلاثة مينو ان الاسنزل في اليوري بتاعنا النصف في في النيون سيستر اتعارف ايه؟ الالتابوليتيك ديت التروايت والطلبه الديامنتابوليتود حاجات كلها خطوات دي ميكانيكال دي بتحتاج بروتين وبالتالي تابوليتك فانكشن اوف الاطلبه دي الكومبلمنت دي حاجات مال كده بالنسبه ده كان اوبتمايزيشن الحاجات دي مش هتشتغل ده مش كده وبس ده بيقول ان انت دلوقتي البلوت فلو قليل فالبلوت فلو اللي رايح للبرين بلاي يشعر وكانه مش شبعان هيبقى عنده حاجه مايكروكلينين وهيعصب دي كانت كابسوليت او يعني مسؤوله عن تخدير الجليد الوكري فالناس بتقول ان البروتكت سيندروم لان بالظبط شايلهم ليه فبيبقى عرضه للكابسوليت اورجانزم عشان كده احنا بنقول هو ده هي ديموكوكسي بيريتونايت تمام بس من الوارد ان يحط منهم من الوارد ان يحط بي بي مش كده بيكون كومبرومايز طيب عارفين ان البروتوكول بتاع احتفال تحت كاتيغوري اوف سيكندري هي امراض السيكندري ليمفوديش اللي تعرفها في اي كورس اي اللي هو اتش اي بي تمام لكن ده يعتبر برايمري على اساس ان السي والبي من الاول وهم باي بي دي امراض اللي احنا عملنا اربع انا هل يمكن أن يكون عاية لو حد سهلكش يا فوق يقولك إيه الأمراض التي كان نقص مناع على داراتك من أمراض التي كان نقص مناع على من الأمراض التي كان نقص مناع على نفروت السنبروك إذن يقول أن نفروت السنبروك ووشورك عندناه إيه, إيه؟ طبعا انت عارف رقم أربعة من أولئة داراتك ونفروت معيان دي لأي 100% حاجة كمان انت عارف ان نفروت السنبروك ده مشكلة ومشكلة بالنسبة للإنفكشن المشكله الاولانيه ان ده بقدر الظاله وحط لك دي ان تي برايت جهاز المناعه بتاعك بيستجيب للانفكشن ده بارتفاع في درجه الحراره مثلا فدرجه بيكون مؤشر كويس عشان يشوف اذا كان فيه ولا لا ولكن الناس اللي عندهم ايميون ديفيشين ممكن يجيلهم انفيكشن من غير ما حرارتهم تعلى وبالتالي مريض الايدز والبرود ممكن جدا ان يجيله انفيكشن وحرارته ما تعلاش فلازم كل شوية تعمل له بحث لو جروخ شويه تاع بكر بقم حاجة كمان. عينين النتروفيكس ديندرون دول انا اروتلك الهلاك هو من اساس السيرويد صح? وانا متوقع ان السيرويد دي هده مدينيون. لو كش ادجعها للباب الانفكش. اخيل معي كده مريض. نتروفيكس ديندرون. انا ممشي على السيرويد. تمام? وبعدين. عشان للنتروفيكس. وفاجأ جاءت نص الهلاك عن مسلمين فريتومان. بكتير يا فريتومان. هتعمل ايه? انت كده محطاب. لانك لو افصل على اكثر جهد. هيحصل حاجة كم ادي سكري مش كده نفس الوقت برضه بخاف اوقع عشان ال دي طيب ولو ما وقفتش هيحصل ايه اللي هو قال لك احنا بناخد كده انت فاهم وكده اللي عطاه في النقاط اقلل جرعه الاستيرويد اللي هنشوف الى تقريبا يعني كل ربع أو ادى من ربع حاجه بسيطه اللي احنا في السميه الديولوجيك ايه دو كانوا عنها الموضوع الاستيرويد طيب اي مريض ماشي على الاستيرويد فجاه حصل انفكشن ما بتوقفش الستيرويد فاجئة عشان الاليسونية ترايزن ولكن كاما ليه؟ بتنسلها على حاجة مال بالستيروجي الدولز ما هي بالستيروجي الدولز؟ اشمع جرعات استيرويد هي 2 ميلي جرام كرتيجي 2 ميلي جرام كرتيجي فكديل بتنسلها من 0 الى من 0.5 ل 0.7 ميلي جرام كرتيجي يعني تقريبا الرجع تقريبا رجع او دل بالجرع ماشي الكلام؟ دي كومبليكيشن موجوده في ان البروتكت برو هي تروبوز <تصفيق> ليه عيانين محتاجين البروتكت برو اكتر من بعد ما تقول البروتوبوزك افكرك مين العيانين دول اللي في المنهج اللي جامي يحصل لهم تروبوز في ثاني بروتكت ده كده دي اي تي اه انا كنت بس انت تعالوا ماشي لو جينا نتكلم عن السرومبوليس، ليه العيان بتاعه؟ أنه يتعامل سرومبوليس، أتقام واحد عشان هيقوم؟ ستبقى بالتطلبة ايه؟ عجل. ايه؟ ان ايه؟ ان العيانيين ممكن خطأ بأن حدي ديهم بيعمل هايبوليني أكثر ايه كمان؟ الوضع بتاعه عنه دول بسيطة وبعد الانتيفائي بريوليك بسيطة وبعد الانتيفائي بريوليك بسيطة ده كمان البيتت فونكشن ممكن كمان اي من اذا عنده طب انت كده في دي قال لي كوادرن ممكن تجيلي ال وير ينزل ليت فانكشن في دي اجريجيشن بتاعتها والادين بتاعتها ده اكتر بتاع الترويت قال لك يبقى ده غالبا مين بيبقى اكتر عرضه للتامبوز بتاع في البين بتاع الارتري ولو قلنا ان الانفكشن النوست كومن فالتامبوز يا ماشي كده العيان ده عرضه للشوك عشان هيجي بوليديا من ده تو دايركت العيان ده عرضه للرينال يوبولر ابيكس هو الاتاتمنت للبروتكت كيلوميتر ولا فيبي يعني ديت البروتكت ده مشكلته كيلوميتر ولا فيبي مش مهم ايه البروتكت دروب لو اصبح معاه مشكله في التفيو ما تبقاش ديت نفسه تبقى كومبليكيشن تمام عيانين ال اف ان جي اتش اللي هم البوكل ترنيتا درومير دروب عيان الكلوروز دروب مش الكيمي بتاعهم كارب تيمي يبقى عرضه ان يحصل له ده انواع معينه من النيكروتيك <تصفيق> هي اللي ممكن تتحول لكينا لكن الطبيعي في النوع العادي في النيكروتيك <تصفيق> دروم ما يحصلوش هنا الايه؟ ده ايه كمان؟ العيانين دول عرضه لتاكل الكلوت طب لو كبار شويه اضطر نادر ما بيحصلهم تاكل معرضين للابدينال في اكيد ابدينال بيت قلت لك قبل كده ان دي شبه كده في البطن اضطرابات عاديه و ميديكال بوز اوف اكيد ابدومينال قل منهم ان انا في دكتكتور تمام دي في ايه منهم 2 3 لو العيان عنده ادي دومين ممكن تكون تي يونايتد ممكن يكون تروبوز الموجوده في البلاغ ده اللي بنتيجه اللي بيحصل ان البروجكت سندروم في ميدريت او بلوجن ماشي كلام اقل ان البروجكت سندروم بيبقى موجودهم ضعيف لو الموضوع جه كل شويه في بروتينات كتير بتدفق اذا الضغط ده عنده فيليا في الترايكر ده عندهم كمان انيميا حد يقدر يقول لي ايه ليه هي انيميا لان بيشيل حديد ترانسفيرين والترانسفيريت عن ايه بروتين فالعيان ده يبقى عنده اعراض الاير ديفيشن كده على السبوره رومبوز واحد وانفيكشن شكر كاتراك رينال فيل ديشن اكتر كلوريد طب 2 كلوريد <أبنورمال بروز> انيميا فينا البيريود تمام <أمان> دي <أكيفو> كلها تعتبر <أو> والاكيد اكتر <أبدو> من اللي <حقاولي> But investigations, well, could like complications, we can't remember well uh, of oh, uh, complications of necrophic syndrome. So it could be, first of all, complications of اكثر كومبليكيشن اوف اي سي ان هي كلها حاجه بتمشي عايزه كنا بنقول حاجات في, في, في, في اليورين وحاجات في الدم هي التريبت والكلام عن ال تيت جرانيت ايه؟ تيت جرانيت عادي ايه كمان؟ العيان ده اللي في اليورين هل بيبقى فيه بي جروب هيماتوريا او لا؟ هل ممكن بقى اذا فيه بي مايكروسكوبيك هيماتوريا ممكن كبشرين في النيه من حالات مايكروسكوبيك لكن ما تبقاش جروب هل ممكن يكون فيه بي وايت بيوريت بفضل يعني ممكن لان اليو دي اي من اللي ممكن تحصل فكل عينك كورتكس اللي انت بتعمله فيه بفضل ولا يعني لا. لو في يو دي اي لازم تعرف تفتكر بالظبط ايه كمان العينين دول لو شفناهم عندهم كاست ولا ما عندهم لان في بروتين معدل للبروميد بصوا يا امتى يحصل كاست لو في بروتين نازل من الجلويد في قاعده بروتين كده من تمام طب هو الاهم طبعا ان تلاقي بروتين نوع الكافن الكربديك لكن نوع الكافن هنا ايه هايلاينر في ليه الكافن بتاع الهايلاين في نك تيجان كان في, في اليوريا ولا في بس البروتين هنا هيبقى ما هي طرق الكشف عن البروتين في اليوريا كشفه كده واحد كنت خلصة تماما في الجنية انك لو تي عالينة تيورينت وقصناها الظهر بالفضل ان الموضوع معلل من نفسه لو قصنا العالينة كده في الحرارة كده ولا حاجة هكذا ايه يدور فيه تبالدو تماما ادي واحد اتنين اعملتوا عمل جانب شاك يومي طيب اه الحاجة, الحاجة, الحاجة الثانية الحاجة الثانية الطريقة الثانية انك تجيب علبة شراية المستيطالية علبة دي هي ايه هي في <تصفيق> الثانيه تري ديفيكتنج <تصفيق> اللي هو ده يا شباب العلبه دي حد شافها في دبل عليها من بره ده في البلوكوز والكلام ده ان الشريط ده كده بياخد كده كونش فتبقى معين لما تحط الشريط ده في اليوريز بيتلون والار اللي بيني اللوس تعجب لما ده دي مثلا مش حاجه بلس او تريد بلص واحد بلص بلص في الثانيه تريد بلس 1 بلس 2 بلس في البروتينوريا بتاعه البروتيد جروب اللي بنلاقيها بس عشان كده عشان كده هي دي ايه البروتين الطرق الثانيه لمعرفه ان البروتينوريا او البروتينوريا بتاعه النيتروجين يبقى في اثنين ادات لأ طريقتين يبقى انا قلت لك طريقه المعمل العاديه بتاعه عينه اليورين والطريقه الثانيه هي دي بيست دول ثاني مراقبه وعلى فكره دي بيست دي ما بتكشفش غير القلب يعني لو البروتين ثاني اليورين دي بيست ما بتجيبش طيب الطريقهتين التانيين لمعرفه البروتينوريا ايه فريق بنسميها البروتين يعني إيه؟ العينيس في صفحة كلا يقول عينيات يوريس وتدور فيها على حاجتين البروتين والكريات المتابعة ما بينهم ريش تمام؟ الريش دي بتبقى تقريبا كام؟ ما بيقى تبقى نصف؟ بيكتير وقالي اثنين ريش لكن عمرها متعادل ثلاثة لو عادل ثلاثة أقول عليها ان تقوم بك ريش البروتين على الكريات من الريش أول أبصة من تقول بقى أنك تدخل عينيس ريش واتعاد له بول في 24 س تبني عندي 1 جرام بر متر كيو. طب اقول ان ده عيان عنده ايه؟ نيتروجين جرينز البروتين. يبقى دول اربع سوق. طيب اللي جه التجميع 24 تا 24 اور يورين بروتين. ايه الانتيكيشن بالنتج ده؟ طب كويس التنين. نورمال. ايه طب هنا نورمال ليه ما جتش جنب؟ ايه اللي جاب جنب جنب؟ ال t طب انا لو لقيت ال T3 لو لقيت C3 أوليك في الـ برضه برضه ودخلقنا احنا قلنا بلغة بلغة تمام؟ لو فيه لغة 3 في بعمل برضه كيف تاني في البلغة؟ الأهم الأكثر الألبم من أعلى كانت من 2 ونو طيب و... الكوليسترول أعلى لنه 2 5 كيف تاني؟ هم نظر الثلاثة الأهمية في البلغة C3 نورمال الكوليسترول على 2 ونو ألبم من أعلى من 2 ونو ساعة هي تبقية الينية مش مشكلة الكلام ده في الضرف ما عمت جعل ده ما يزمنيش انا يميدي لي الوايط الرينال ايه فانكشن ورينا برود هلرينا الفانكشن اتبقى لففنكشن؟ لا وده فقلت لففنكشن اعمل رينا برود اذا نقول لي الوايط دي ما هي الانتفاشن ورينا برود واحد نقص الليكت الفرطنورية اثنين لود ترين هاي برتنشن را بقى ريديوري 5 ريفلجيه كل دي ماشي كامل كده تستنتج مانيفيستشن نقول ايه <suss> يعني ايه تستنتج مانيفيستشن يعني تطلع عنده البروجكت وعنده مره ريسك وارترايت ماشي يبقى اي تستنتج مانيفيستشن لو ان دي في الفيرست ايروبايت يعني لو في نقطه عندي البروجكت جروب اقوم انا اقوم ثلاثه نعمل إن شاء الله نقول في الالايات بدا بحاجات تانية هتدودهم تمانية أو اللي هم نحصل Steroid Resistant to وفي تين تانية اسمهم Steroid Dependent وواحد اسمه Frequent Relaster هكتبهم عن ظهوره إذا Steroid و Steroid Dependent و Frequent Relaster أولا ستفارق لديهم دلوقتي إذا دي الانستيجيشن اللي عندنا انت عارف بقى حاله من بروبيتيندر نترو. طب بين لما المريض بتاخده بيجي له هو الكيشن ده كنا بنحسبه في المختبر ليه عشان البلوت انستركشن وعشان هايبرتنشن بتعمله نترو. ليه وبلا طيب المريض بقى من ليه قال لك بنحسبه لان عاده انت تجمع البول 24 ساعه عشان تصمم مظبوط ان ارقامك صح تمام وايه المعينه انت عارف ان المستشفى ده من الافضل الايولاشن وبدايه البروفليكت انتي أن بايدي وبعدين عشان ده يمنع اي انفيكشن قبل ما ابتديه الفيرس مجايز العيان ده يكون عنده هيدج دي مثلا ولا لا انتش دي هي عايز الاول قبل ما تقرر تديله ايه الفيروس تقوم يا جماعه يبقى تديني بقى إنت لما تيجي تستني فقالاك أول حاجة تستنيها مفوك؟ لأن إنت لو العيال بتاعتك ماشي دائماً إن ده يكون ديكاً من أول هو ديكاً سنه مثلاً من, من سنة دل عشرة مشابر أول صغير أهل الإنسان ما فيه ستنيك الكريات المتاعك تطلع مورمال ما مش مشاكل إيه ستني طالع مورمال كل حاجة ماشي البرونيورية تليفت كل حاجة تماشي ديكاً إذا أتوافق على الله والدين وإ ده كان دي دروي للعينين دول ده الفيديو ده كان هتاخد ايه كنا بناخد دروي حد فاكر يعني في تأخذ <تأخذت> حاجه في المنهج الثانيه تاخد دروي روماتيك الروماتيك دي كمان روماتيك ان روباتيك دي طيب روماتيك ايه روباتيك تاخدها ده طبي مكنا حاجات دي ممكن ناس ما خدهايش ان تاخد استيرويد ياخدها ان ممكن ياخدها اور كمان ليه كان في تواجد كده مره كذا تروايد جرين في دي ممكن يبدا شك وعنده يعني هو عايز دفن الاستيرويد هو دائما اكثر شغلو يريد ما يتسئل تجمعات انت لما تجمع من كذا ما إنت يعني انت عندك النتوات اكتب رو هنا بناخد استيرويد بصوا تطور على اي مرض مناعك يعني بصوا قلت كده المنهج سم سم سم سم كمان ويهو اللي فيه يعني مثلا لو انتهتنا اللي الاي تي دي والي انا في الاكتويت ان الاستيرويد بي زاعد استيميلايشن او بياخد التيرول اللوكيميا يا جماعه نفسها من بن الكيموثيرابي بتاعها فبياخد التيرول يعني هنا دول ثلاثه وقلبته كده هتلاقي طلع لك كام بتتر من هنا دول ايه كمان على اليمين احنا خدناش هيبقى كيماكل ديليفر بس هو اليمين اللي بياخد التيرول عندنا في الليفر هو الكوتينيو هيباتايت دي مرض الكوتينيو هيباتايت الكوتينيو دي ولهت تمام لو خده بريك تاني دولت بروجنال مش كده قلتوه بروماتيك كاردايت يعني نيور انت نيور بياخد الستيرويد الجلان باريت الجلان باريت من رك الحاجات اللي بتاخد الستيرويد ايه كمان؟ يبقى كده في دول دول بياخدوا الرومادولج الرومادولج والكلناشيتين في الطب عامه او في الدين يبقى احنا قلنا هنا بينا لابد ان التوبك ايه ان التوبك تيلو طيب ده بقى بينت الاندرويد بصوا يا احنا بندي العيان اي نوع من الاندرويد ارخص نوع موجود اللي هو البريدنيتون <تصفيق> بندي على فكره البريدنيتون ده موجود في السوق ارا مشهوره جدا اسمها موكا كورتين انا بعرف كورتين دوت امم في النيلي جرام انت فاكر كويس ان دي عيانه عندنا كانت بنضغط عليها مشتاكل برين فهو كنا كنا بنميزها ايه بتشرح الضغط فتركيب ايه 2 مللي جرام بس دي دي بتاعي نحسبه نحسبه بالنسبه شويه بتبقى 2 مللي جرام لكل يعني دي هي يبقى الدول بقاء الستيرويد ٢ ميلي جرام في الجي فرزيه إلي ربسات ٥ ميلي جرام في المتر سكور في فرزيه طيب القول في ٥ ميلي جرام فعنيك يا شباب نعم المتر سكور في إلي إلي المتر سكور في ستيري مستبر فيه ألو إيه ستبت ألو طب لذا فتكالي لكي أكلهم بنحسفها لأنه الافضل انه يتحسب بايتو تاجل لان في حاجه اسمها الفوليوم والكنتراكشن يعني انت لما بتشوف الدواء في فارماكو بقى دايناميك لازم الكاينيتك بتاعته لازم تبقى عايزه الفوليوم بتاعه فيجيب بعض الالويه في اكثر بالجرام الثاني فالافضل انك مش تحسبها بالكيلو جرام ولا افضل انك تكتبها بالايه بالملي جرام مش مهم القصه دي خالص بس يعني لو هي مش مكتوبه عندكوا 2 مل جرام لمده 4 الى 6 اسابيع 2 و 4 اسابيع بنتكلموا عندنا يا شباب بنبتدي ايه 4 اسابيع <تصفيق> اسمع الكلمه دي ريجاردد ده تايم هيمنج يعني انت ممكن تدي عاد ثيرويد 3 اربع ايام وتلاقي ايه القيمهها جبت دور في اليور ماكش بروتين وقال لك لا انت لازم ايه الشهر زي ما هو او اربع فترات تمام ماشي وركبت بعد المستشفيات عبيدو 6 فترات فلو جت دي بعد اربع فلما في دفا بتشوف العيان بتاعه لو جت نتيجه بعد الاربع بعد كده دي معناها ايه يعني هي دي مختل؟ واليورين عملته ثلاث مرات ورا بعض يورين مفيش مفيش فرويد طب لما ما جاش يبقى الثيرويد ايه ريزيستور ده يعمل له ايه فيو وعاده بيبدا ان ينتربريس درك فتقول له هو يا جماعه واحد. حاجه ثانيه هي الانتفريد زياده كده ادي فايد من سايكل الاوماي بتاع دي بكون الحاجات ده حاجات الايه الانتفريد المهم هنعمل بقى طب المنترنت ده هو بعد نصر يعني كيفت النصر بريع تأمل النصر بتاعي تقامل من الزيجة الحضر هتعمل هتقلق جرعة السكويرج بدل ما هي السكين انا ليه قولنا بالمتر سكويرج اللي نصر اريدها هتستحضي السكويرج أبسل السكين ويه فحنا نقول المنترنت بتمشي بسكين ميلي جرام في المتر سكويرج بتمشي بريد دايبها هتخلي ايه ايه دي دي يعني ايه دي دي يعني يوم بعد يوم ايه مريض بتاعه اربع عقبيه ياخد 12 قرص بروتين كل يوم التاكسيمه بقى ايه ما بتهوش مره واحده على ثلاث مرات في اليوم يعني لو 12 عفا عفا. العين خلال 12 طبعًا هو 12 يبقى 4 4 4 العيان اللي فير ياخد اربعه ايه تاني دي ده 12 قرص المده طبعا يوم وربعه وكلام انت من الستيرويد من الورم بتاعي الايه بتاعك طبعا بالفيتامين اا وتاجي ليفل اوف بريدكشن في الناس اللي اكتر عنينه 60 في اليوم الى 60 يوم بعد يوم لمدة الزين؟ لمدة وبعدين خمسة ورمائين الكلام؟ ثلاثين ثانية ثلاثين ثلاثين خمستانجر ثلاثين وبعد كده الثاني تستو ثلاثين ثلاثين ثلاثين نعم ثلاثين وثلاثين الله يبقى حولك على حيث انت ممكن عليك بس لتعرف عليك بتعرف. أنا بس لتعرف أنا بس بركضه بي عشان اجد لك تعريف يع تعليموا كلمة استيرويد بذلك كمان؟ ان انت تبعليه؟ لان هي احد الاندكيشة زمرينا دي بذل ده شنيف إيه اللي أفاد من ما تحفظش الأرقاب؟ ما تحفظش الأرقاب، ما تحفظش الأرقاب ده تحفظ ايه؟ تحفظ بس تعرف الفكرة، يعني ايه الفكرة؟ ان عيالنا تدينه استيرويد وبعد عيالنا تدينه استيرويد لو مكتجدش نعمل ايه؟ بيوز لو جابنا فيه التعمل من الميكتنا. الميكتنات عبارة عن جراديوه ايه؟ وسترو. مش مهتم مع ارقام. تمام؟ الراقم المهم بس هي ترعي في التروب. تمام؟ لكن الحاجات التانية لابا. تمام؟ يفعل حاجة تانية انحرضك بعد ما هو ناف. هناخد أخذ ايه؟ وحضرك بعد ما هو ناف. لو العيان رض عليه تاعب من فترة دي وانت بتسحك يبقى في منه. لو ما رضش الا بعد ما خلصت الغادرة هسميه Relaster هسميه ايه؟ Relaster و Relaster دوه الدورات ده اربع مرات في السنة فمعثر يسميه Frequent Relaster يبقى ايه تعريف Frequent Relaster و تعريف ال Stereoids مش مهم الرسم ده المهم تعريف الكلبين دول يعني ايه Theroid Bensan و يعني ايه Frequent Relaster Stereoids Bensan خبامك احنا عدنا كده هارض مع مصاحب Stereoids ده خواب جدا دي طب بعد ما جاب نتيجة يزددو طب بعد ما زددو منتنا حصلوا ايه؟ وإنسا جاي بسطحة بتاع عبرادك لو وإنسا جاي بسطحة بتاع عبراد ينقسموا استيرويد منتنا يعني اثناء اي خطوة في خطوات الساحة العيان راس منتك مرة تانية لا او, أو كلين مكان ده او ده حسنين استيرويد منتنا طب ما له استيرويد منتنا؟ طب لو العيان تقاعد خلاص حوق الاندكشان وحوق المتنا وروق ابتداع برد تاني بعد كده نشوف التعب بيرد الانسانها كام مره ايه معانا لو بيرد مره مرتين خلاص مش مشكله اللي اللي العلاج من الاول لكن لو بيرد اكتر من كده تمام بيرد مثلا اربع مرات بقى مكتوب الكلام ده مكتوب في الكتب تمام بيرد اربع مرات وما فوق اقول لك ساعتها هنعمل ايه برده هنميت فريكوينس ريلاكسد بلجيز بل. از انا ادمن العلاج من السيستم من الاول طيب الاسترويد بنز اللي برد عليه ايه بك ان في عندك كده اللي بيقولوا لي ان انت عارف ان انت او ناعم عشان دي هي انديكيشن لايه طب لو جاي لك او لما تيجي تكتب الدايجنوز ولما تيجي تكتب الانتيجريشن لازم تكتب الرينا بايوست والانديكيشن والرينا سؤال مره في البروجكت الـ... كان عباره عن كينيكال تايب اوف بتوع الكيل بتوع الكيل بيهتموا جدا امتى اعمل طيب امتى ايه بلوك. ماشي زي طيب بالنسبه لعلامه هل معينين للبروجكت محب يديهم بسين اه ليه لأنه هم أليون كومبرومائيز <تصفيق> انا اقول فيلك ايه العيان لو جابنا فيجا هتعملو منت لو انت فيس حاجه من ستين لخمسة واربعين انت عرضه هتنمي السيرويدل العيان معده كل ده تمام احطوش ايه حاجة وهو احبطه واحد شهر اثنين لو العيان رضى عليك تعمل في السنة اربع عرضه ما افتر ده يجبك مبريد وانتر لو بيرد اقل من اربع مرات في السنه ده بين فريكوانسي ماله ده ده تايهته العلاج من إيه؟ من الاول يعني لان الفريكوانسي كده قلت لك ان الديليت والبروجريت والبريكوانس هم دول الثلاثه اللي يعملوا ايه طيب ماشي الكلام طيب حاجه اخيره ده بنقول ان العيانين دول كذب اكثير مش كده الداعي طبعا ايه طيب بتاعه الهيروي مش كده اخر حاجة هنقول لها احنا كون كنتين صغيرين عن البروتونوريا الخامس دائم هو البروتونوريا السباب الوهنين لفروكسنلوب طب لو حصلت اقالك شابه بي كده ايه اسباب البروتونوريا ايه ممكن يعمل البروتونوريا اولا احنا قلنا درجات البروتونوريا بشده ميل بمضرب ايه ممسك والبلد عارفت عارفة البروتونوريا عندنا في الاصفال ايه اكتر من 100 ميلي جرام او 100 ميلي جرام في تمام 1 ملغ لكل جيبرو ده جي تعريف جي جي هي هي. ده تعريف 4 ملغ لكل جيبرو بص اهو كده تعريف البروتينوريا اهو اكثر دي 4 ملغ لكل 겠죠،ا coming,a shoes. and she kids better, over average. weall si pui. if unless as tanto per min, sqrt,right 보� Starbucks, we call it in the product range of rotonicopers. the roton coaster is indicial. 4 м Sachs per hour we call this actualbiage. on 3 mSqrt whenever we call out افطر من 1000 طب ما بين ال100 وال1000 فتبني نانوبروبجرين يبقى اقل من 100 ده نور هو ال100 برودنور من 1000 نانو بروبجر فوق ال100 ثانيا وده ادي 1000 مللي جرام لكل سكوير في البيه. هنا كده ده نور هنا كده برودنوريا بس نان ايه دي كده برودنوريا ايه مرحك كلمة ؟ نحن قلنا ايه كمان? قلنا ان البروتنوليك في الناس اللFC وفيها أنصر poquito كمه بسبب الفيتائه ؟ السيلوجي ويأى تخلط ايه اسبب الفيتائيلوجي فتو اهم السouthре في الفيتائيلوجي فتو نوريا ہے خيبنا انسية مرخة مرت сказ... يعني الشخص اي vehem Those wharf obsesseds بالجراميتي وده بتشخصه عن طريق ان البطل اول ما بيصحم انه هذي ما يقوم بيجيب عيين اثيوريس بنلاقي البروتيين مش قامل ودي حاجة فسيولوجي مش... مشكلة ما بتفعليكش يهل الباب ثاني يوم فسيولوجي ممكن تعمل البروتيونوري ها دايما لو حاند الابرناني الهارت فاليور الفيبر مثلا الكلد الاموشن يعني بعض الاموشن ممكن تؤدي الى البروتيونوري عشان كده يقول له كين لو انا عندي مارينة ما لو عندي وبالتالي عندي العيله وجايه بدراسه وجايه مره ببص على الور اللي عندي بروفيل لازم تبدا انتم في الخيال ان كام يوم اللي فاتوا كان عنده ديبر ولا لا لان الفبرينن بس من غير اي حاجه هي نفسها ممكن تؤدي لايه الى كونتونيو وتبقى فيس كيلوجرام طب ايه ده الباثولوجي بنقسم الاسباب الباثولوجي كده يا اما الاسباب جلوميرولر يا اما الاسباب تيوبيلر دي حاجه يعني الجلوميرولس والتيوبيلس البروتين الكروجين اللي جاي على شكل ثي زي عن البن البروتين بتاع المرض بالمايوما بتعتبر برده احد الاسباب في بروتيدوز البروتينومين فلما نيجي نتكلم عن الجلوميرولس احنا قلنا في الجلوميرولس التبابين بيعملوا بروتينول لانه مين البروتكتن برو الدور اشهر التبابين في الجلوميرولس في مرض هيريزنري موسينوز فقهوه اسمان روح المشكلة في الامين واجهة اسمان ستينود وبعض الامراض اي تيوبلر ديس يعني acute tupular necrose تمام الـ renal tupular ممكن الحاجات يتقابل اي تيوبلر dysfunction ممكن تعمل ايه؟ ستروتينود الـ hyper vitamin يعني الناس اللي عندهم hyper vitamin D ممكن يكون عندهم ستروتينود ماشي يا جماعه كفايه كده على الكرونوريا مش علينا احنا قلنا اصلا واحنا بنتكلم الميثود فور ديتكشن اوف الكرونوريا بابينا ديليت ميثود وتجميع البروتين على الكرياتينين ايه البروتين اوفر كرياتينين اا كما تماما القاعده يعني ما ناخدش كتير في الحاجات اللي هي بتسبب ديش في الدم انا كان اوضلنا حاجات من اين اين? تمام؟ ويه انفكشن بتحقيق ما هو ايه؟ او ايه؟ اذا اذا مرة جاي ايه انفكشن انا انا طبعا مخصوص